بسم الله الرحمن الرحيم القارع ما القارع وما أدراك ما القارع يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المكفوس فأم